وَاتْلُ هُمْ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِيهِمْ وَيَنصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ الْمُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ غَمَّ يَقُولُ بِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أَمْ حسيمتم أن تتركوا ولم يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين ولا جه وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ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 إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين.